قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشرفون أيضا وقوف الماء يفسده إنسان طاب وإن لم يجري لم يجري فالأخر قال والعود في أرضه, في أرضه نوع من الحطب. صحيح الازبر او لا فراق الغاب تركت والعود يحب فراق لا يوصل كده والشمس انظلمت بسق من عرب من عجل بس من الهجر والهجر ولذلك قال اني مهاجر الى ربي وكل الانبياء قد هاجر وتركوا ما مكت في مكانه هذه ضريبة الدعوة آه. لا نغضب من ان تركنا مكانا الى مكان اخر او هجر لا هي القضية عشان يثبت لنا ديننا ديننا الاسلام الكبير منذ ادم الى ان يرث الله الارض من على ان الارض لله هكذا قال كريم الله موسى ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده يا سلام آه آه آه. تلك الدار والاخلاة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فتن. فتن. لم يقل ارضا وانما الارض لله اما تقريب التقسيمات الجغرافية هذه صناعة بشرية فيها خضلان ووووعلو وتكبر. فربما تضيق الأرض بمن فيها زبهماء. وما ضاقت بلادهم بأرضها ولكن أخلاق رجال تضيق. هي. أخلاق ف... رجال يدري تضيق. حتى مقالوا ضاقت علينا الأرض بما رحبت لا. لا. لا. لا. يعني كان الجواب ألم تكن أرض الله واسعة؟ لا. لا. لا. ليست هناك أرض ليست القضية في ساعة القصور وإنما في ساعة الصدور. في ساعة الصدور. آه آه فأولى الكهف ينشر كفى لكم ربكم من رحمته صحيح ومفارقه عجيبه ليس ليس ليس بالمكان ولكن بالمكانه آه. حتى تعبر القران فتهاجروا فيها ولكن تهاجروا الي لا لا لا فيها فيها, فيها لان ارض واحده, أرض واحدة. أرض واحدة. ولكن انت ترى في ارض آه. ترى العزه في ارض اخرى م. والرجل يقول يعني ارضي وان جارت علي عزيزه وقومي وان ظنوا علي كراما لكن م. يرتبط الانسان بالمنشف لكن الارض كلها لله الحالة النفسية لسيدنا موسى كان يفهم هذه الكلمات التي تفضلتم بها الآن حينما ترك مصر وذهب إلى مدين هؤلاء يربوا على عين الباجة عز وجل بالله. وقال علماؤنا يعني دبر ألا تدبر واختار ألا تختار فربك يخلق ما يشاء ويختار فإن يعني يعني سهام القدر لا تخرق أسوار الأقدار سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار أبدا مهما تنظم لكن أنت عبد لله وجندي في جيش يدافع عن دين الله في أي وقت إن كنت في المقدمة فأنت في المقدمة وإن كنت في الساقه فأنت في الساقة. صحيح. م? رحلة قصة خروج سيدنا موسى من مصر لها دلالتها وأسبابها إن الملأ ياتمرون بك طب ذهب إلى مدين تزوج واستقر به الحال وأصبح يعني الذراع اليمنى كما يقال الآن لهذا رجل الصالح حنما قضى الاجل فكر في العودة لماذا؟ إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه ربما نبتت شجرة الوحشة أو شجرة الفرقة أو العذاب الفراق فإن السفر قطعته من العذاب وإن الفراق العذاب كله هكذا يقول سيدنا علي نعم. فربما اشتاق إلى أمه وإلى أهله أحيانا يعني تجد الحجيج إلى بيت الله الحرام الأم تركت أبنائها الصغار والربع نعم. سبحان الله نعم. وتنساهم تماما أيام عرفه وايام التشريق بعد أن تنتهي من طواف الوداع يستيقظ قضيه حب الأولاد في قلبها فتريد أن تعود إلى البلد فورا لتطمئن على أولادها فكأنما هذه رحلة لله ثم سوف نرى كيف أن كريم الله موسى لما ذهب للقاء الخضر قال لفتاه وسط النهار آتنا غدا أنا لقد بقينا من سفرنا هذا نصب ولما ذهب للقاء الله لما وعده أربعين ليلة ما طلب الطعام لأن من يطلب المخلوق ليس كمن يطلب الخالق الله وعجلت إليك ربي لترى إذن نشر الحوار مع الفضلاتكم في عودة سيدنا موسى من أرض مدين إلى نحن نحن نحن بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام مع الداعي سامي الكبير، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضرتكم ونرافق سيدنا موسى وأهله في هذه الرحلة في عودته من مدينا إلى أرض مصر. ترى ما المواقف التي حدثت وما الدروس والمواعظ التي يمكن أن نخرج بها من هذه الحلقة. صوت القصير نواصل. كونوا معنا. صفوة الصفوة شاهدين الكرام مستمعين العزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مع مرحب بضيفنا الكريمة ذا الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتكم مرة أحلامية ونشرح الحوار مباشرة حينما قضى سيدنا موسى الأجل وسار بأهله ما الذي حدث من هذه الرحلة وحتى في طريقه نسير معه حيث ما سأل أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا السلام أما بعد نحن نقف كل مرة عند آيات كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا يضيع الطريق من أقدامنا أو ولا يضيع الوقت من أذهاننا أو من أوقات المشاهدين والمشاهدات نعم بدأ صورة طاها بعد الافتتاح وهي تحدث تحدثنا عن مخاطبة الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى عندما يقول هل أتاك حديث موسى هو لم يأتي للرسول الله لأنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا كان يدري تاريخ العرب كانوا كله يعني عندهم معلومات ضئيلة عن تاريخ الأقوال، وكان اليهود رحلين في الـ في رحلونا في في منطقة الجزيرة العربية ويخلطون الغصب الغصب السمين في قضية التاريخ صحيح بالخطأ، فكانوا يعني يقصون على العرب ما يريدون أن قصصه كما يقصون عليهم اليوم، فونسى السمع. لكن القرآن لما نزل بالقصص الحق هل أتاك حديث موسى؟ ما أثر الرسول بعث رسول من قبلك؟ عليه سيدنا. إذا رأى نارا إذا القضية استأذنه كريم الله موسى من والد زوجته وأراد أن يعود إلى أمه وأهله في مصر. أمه من التي ربتها أم التي ولدته؟ كلا هما كلاهما. نعم نعم لا ينسى الإنسان أبدا أصحاب الفضل. كان صديقنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قمة. ثمة الخلوق غاموس الخلوق كان يقفز من فوق الناقة وقد عبر الواح ال ال فوق الستين عبر الستين ألف متر يقفز من فوق الناقة دون ان ينيخها لما يرى حريمته السعدية جاءت لزيارته لزني سعد فكان لما يصافحها لانه امه أمه من رضاعة كان يضع رأسه الشريف على صدرها ويربط ويقول كم لهذا الصدر على نبيكم الفضل سبحان ما نفياها لا كم من رجل ينسى؟ لا لا لا هذا يعني, يعني يعني هذا هذا الخلق وهذا الوفاء يعني يتمثل في رسول الله صل الله عليه وسلم وأنبياء الله والصفوة ليش أرق الناس قلوبا؟ وقد اشترى حتى سيدنا موسى كان قويا كان قويا في الحق. مم أخيرا الإنسان يعني ترى الرجل النحيف فلز وفي الثواب اسد مرصود. فالقضية ان ليش القضيه هذه القوة كانت في الحق؟ سيدنا عمر في اول خطبة يقول اللهم يا رب انك تعلم ان فيه شدة فليمها ولكن يجعلها على اهل الباطل يعني اذا لا يريد ان تنز عنه شد سيدنا موسى افتأذن فتقول كتب التفسير قال له وارد زوجته اي نعجة ترد غير اسود باب يعني تعويضه عن مدة الخدمة أبو لما أي كم كم أي الأجيالين قضى أخذ أبرر الأجيالين وأطولهم عاشر سنوات. عشر سنوات. لا لما قبل أن يغادر أخذ القفيع ليسقيه يسبيه كالعادة فكمل عصا يلمس بطن كل نعاجين عشار ويقول لها ولدي غير أسود لأنه حماش طال جد لترد غير أسود القفيع كله أسود في ونعاجه بقانون ال ال ال الوراثة أن أسود, أسود. ما يولد أسود صحيح فأكثر ابن عباس راو الحبيب أن أن كل ما ولدت أسود سبحان الله يا الله هذا من ذبص خليل الله موسى أخذ القطيعة كلها <تصفيق> الناس كما تعالى إن آتِكَ ما نعمل مال الصالح لعبد الصالح ولكن من دون تقصير وسيده لا غاية وأن تجعلها في يدك لا في قلبك لا. هذه نقطة مهمة فلما تهت الصحراء واهتمام سيدنا موسى بيه يعني اوليبي غير اسود هذا اهتمام بالمال يطلبه المال لما يستخدم لأن لاننا تخيل نحن الان كمسلمين فينا الملياردير ابو بكر والملياردير سعد بن ابي وقاص وصاحب المال ابن عوف وهكذا هل نحتاج الى صندوق النقد الدولي ومجموعة الثامنة ومجموعة العشرة لا مع نريد شوف ولا تريتها ما شوف ما حتى جلدك مثل ضفرك فتولى أنت جميع عمرك آه فسيدنا موسى أخذ أهله وصار وكان ليلة يعني يبدو شديدة البرد وصحراء سيناء مشهورة أنها باردة شديدة البرد يعني درجة كتيرين تصل درجة حرارة إلى الصفر وإلى معدة مزيفة تاه كان ليلة كان بالبيت دخل عليه الليل وته فمكث مع اهله يعني زوجه واذا به يرى نارا على بعد قال لاهليه بمكس مش ابقوا بقى المكس هو اللفث لوقت قليل, قليل امكثوا فمكث غير بعيد يعني القس فطر قليل من لهدهد الهدهد, الهدهد. الهدهد. سليمان نعم غير فمكه تغير بعيد فانقصوا ال... ان انست نارا انسه اي ظهر فالانس انس لانه ظهر والجن لانه يستتر بل انس للظهور والجن بالستار, بالستار. يعني فلما جن عليه الليل حيث تراه الليل نعم أوجننا فلان أي سترعك عقله صحيح أنثى ظهر له ب... وفيها أنص معنوي نفسي ناس أنثى من جانب الطويل نار فاا فاا فاا لما كتب إني أنثى نار هو جبل سيناء هذا نعم نعم نعم هو طور سينين هذا, من... هذا هو, هذا هو نعم نعم نعم مم. وهذا الذي يعني سوف نرى ماذا الذي يحدث عنده مم. إني أنثى نار لعلي آتيكم منها بقمس لعل هنا لعل ف... هذا من أدب الطلب لم يقل أذهب وآتي منها بقمس شيء ليس على التحقيق هكذا تقول وعود بعض الناس في بعض الكراسي للناس أنا سوف أصدع سوف أعمل وسوف... هو ويقول لعل ربما أذهب وأفشل ربما أذهب ولا يعطيني ربما أذهب ولا أجد فلازم نعلقها على الرجاء نعم أفعال الرجاء والسروع والمقربة. صحيح. ما شاء الله. درست النافورة. لعل آتيكم منها بقبس. قالوا أقبسته علما وقبسته ضوءا أقبسته علما أنا أعط علم وعلمه لأنه العلم قبس. صحيح. أنا سبحان الله. وذهب ليقبس سناورة. يأتي بشيء من قوله ابن القيم. له تعبير عجيب في هذا الموقف يقول ايه يقول كن لما لا ترجو اكثر رجاءا مما ترجو كن لما, لما ترجو لا ترجو اكثر رجاءا رجاءً رجاءً لما ترجو يعني خلي الشيء اللي انت مستحيد ان يحدث خلي عندك رجاء فيه اكثر من الشيء المضمون يعني مثلا انا بالان أنا ما هذا, إيه؟ هذا نعم رضمون واليوم ليس هناك غيوم في السماء لو عندي يقيم اقول انا سوف اشرب من ماء السحابة التي هي غير موجودة لكن الله سوف يأتي بها تكون لما لا ترجو أكثر. اكثر رجاء لما ترجو, لما ترجو. فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد برسالة يا سلام مم. الله أكثر وأكثر مما كان يتصور. ما بعَلَم ما بعَلَم لكن لم تظهر عليه إرهاصات النبوة أنا ذاك. الكلمات كلها إرهاصات. هذه الكلمات كلها. إني أناستو أنس نارا فيها فيها ضوء. صحيح في أيضا. آتيكم منها بقفس أو أجد أجدوا على النار هذا. الهدى يقال إيه للهدا في الطريق. او القلبي هو ده يعني هو ده مادي والانتمام بمعنى الوصول الى الـ الـ الـ الـ الـ المكان المطلوب <صحيح>. سبحان الله اهدنا الصراط المستقيم عيد لنا على... يعني اجت هناك من يدلنا على الطريق او ان زي ما في سورة الاخرى جذوة من النار لعلكم تطفون يعني ستستفئوا بها سبحان الله ان المذهلة المذهله الغير متوقعه اقترب من النار وجد النار تتحرك يقف خس المركب يقترب النار تتحرك امامه امامه افر اعجيب الى ان دخلت النار في شجرة فاذا بالشجرة كلها كلها تضيء الفروع والثمار والورق والجذع كله والاغطان وزيد شكلها كل الشجرة سبحان الله ضوء دو... ش... ش... دو... نور شجرة خضراء وتضيء وكأن فيها نارا سبحان الله إلى الآن هو رأى آية أو شيء هو متحمل وواقف وثابت س... إلى... إلى الآن ثابت لأنه لأن مربع عاش السنوات في البرية يعني يرى ما لا يرى لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة صحيح. إلا من يعانيه لأنه هو, هو... دعم مع النعاج والخراف وتعامل ثلاثين سنة <تصفيق> في قصف الحاول فعنده تربية يعني سابقة ادعا لياتيكم منها بقبص اجد على النار هدى فلما اتاها اتى الى النار نودية فالرب المتشور نودية ممن نودية طيب نودية فلما اتاها نودية موسى اني انا ربك نودية من أين النداء؟ يقال إن سيدنا موسى سوء من الذي أعلمك أن الله هو الذي يكلبك؟ قال: كلما اقتربت من مصدر الصوت او ابتعدت ما زاد ارتفاعا ولا نقص انخفاضا قانون الصوت، قانون ما ما الصوت. صحيح. إذا اقتربت يزداد. وإذا ابتعدت يقل. لأن الله خالق الزمن والمكان. الله. الله. إني أنا الله. والايه صريحة. هذا صوت الله؟ لا الله كلم كريم الله موسى بلا كيف ولا حرف ولا طريقة لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاص فالله بخلاص ذلك. بخلاص بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء زي ما لكن ما هو كلم سيدنا موسى على وجه التحقيق وقال الله موسى تكلمه ما كلم أحدا من الأنبياء قلم بوحي إلا, الا الا احد الصفوه بين صحابة الرسول عبدالله الانصاري والد جابر بن عبدالله كان الاعرج للمؤمنين ف... ف... فالله كلم سيدنا موسى تكليمه لكن كلام ليس كلام البشر أبدا سبحان م. الله يعني ايه كما قال الامام مالك سبحان الذي استوى على العرش بالطريقه التي قال وعلى الوجه الذي اراد فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته الكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. يا سلام مرة ثانية هذه تقسيم هذا. سبحان سبحان الذي استوى سبحان على العرش. سبحانه وتعالى بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد. نعم. كما نشاء وأراد. سبحان الله. فالعرش يسنده والكرسي يحمده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. يا الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وضربه مالك خمسيناء على بالسائد يعني ليس لنا الناس كيف كلم الله سيدنا موسى؟ خلاص ليس لنا لا, لا لا كلمه خلاص خلاص أي قلنا ربي نحن نؤمن أن الله كلم كريم الله موسى كلم مم. كريم خلاص إني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأقم الصلاة لذكر الصلاح مخصوص بالذات أنها إيمان كل الدين، عبودنا، توحيد، الصلاح عبادة، صحيح. إن الساعة آتية، إذا بدأ في العبادة بدأ في التوحيد في دخول الدين والآخرة مرة واحدة، ولذلك الذين حرفوا التوراة شادوا كل شيء يخص الدار الآخرة. سلم يا رب. سلم يا رب. لما يكون ناصحًا هذه كلمات مبلي غنق وأندها. إني أنا الله, انا الله لا اله الا انا فاعبدني و الصلاة الصلاه لذكر لذكري, لذكري يعني لا تقم الصلاه لا تقم الصلاه من أيضا فلان موجود اصلي عشان فلان اصلي عشان الاولاد يصلي اصلي على الله امرني بالصلاه لذكري, لذكري, لذكري لتوحيد الله نعم نعم إن الساعه اتيه اكاد اخفيها اكاد اخفيها فلا اقول انها اتيه لفرض اراده الله شده اخفائها طيب. هنا نقف عند ثلاثة مواقف الله سبحانه وتعالى قال انني انا الله العبادة الوحدانية العبادة الدر الأخيرة, الاخيرة ثلاثة كلمات ثلاثة كلمات ما دلالتها وما موقعها في حال سيدنا موسى هذا هذا هو الدين كله من لدن الادم الى ان يرى تضار الارض معها التوحيد العبودية الدر الاخيرة من كل وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه لا في الدستور يقول لك الدستور الفولاني فيه 3000 مادة الدستور الفولاني فيه استان فيه مواد بسيطه لا خفيفه هذه ثلاث مواد فقط التوحيد حكم وحكم الجاهليه ابو طول احسن من الله واحد يبقى حكم واحد نعم ثم العباده العباده سبحان الله العلاقه بين العبد ورب والعبد ورب ثم الدرر الاخيره ان ان الله لا اله الا انا فعبده وأقم الصلاة لذي ان إن الساعة آتية أكاد أخفيها بتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها واردى ولذلك لما الغرب الحرف ماذا صنع أنسى الناس الاخره وانسوا الناس رب الناس وجاءت الماسونية العالميه لتوقد نيران العقلانية في مساله الدين فكانت اوروبا اذا بها تنقلب من 180 درجه ما بين دين يكره العقل وعقلانيه تحارب الدين صحيح او وصف بهم الامر انهم ارادوا يعني اسمح للمشاهدين المشاهدين بالتعبير هذا تعبيرات عندهم موجوده ان سمت الاله او الهنت الانسان أمم <تكلم> أن أنثنا لا أنثنا أنثنا آه, آه،, آه، مجمع اللغة العربية قروا الحمد لله الحمد لله أخروا شاء <تكلم> الله على <تكلم> <نادل صح؟ تكلم> إنسانا أو الإنسان العقل كل ما ولذلك لما قامت الثورة الفرنسية الماشونية نكأت خلفها عملت إيه في الجمهير إيش آخر ملك بأمعاء آخر قسيس يعني يريد ايه يريد يمر إيه فوضة إنه هو هذا الملك معاه اخر خلاص خلاص الدين ب بس إنه الإيه الله الله وحتى قالوا التعبير الفرنسي داف يعمل داف يمر بسيفير بسيباسي يعني اتركوا يعمل. اتفعل ما يعمل. للمجتمع سيوه يعد من اي منطقة. هذا كلام روبس بير في الجبل. للضبط كده. الله يعلم. خلاص سيبوا سيبوا ايه. ما تقولوا انت ايش تعملوا في قانون الدين تقولوا احلام وحرام. لا لا لا. ولذلك ولذلك اللي يقولك الحداثيون. الخيدة اللي بتانت. الحداثة وما بعدها الحداثة. الامة بعد الحداثة. للأسف الشديد. الحداثين دول يوما ما. يوما ما. ما دول اباؤهم كرمان. العالمانيوم، اللي معه قاعدو ينفخوا في ماركس ودين و... من بني جدتنا، صحيح. لما سقطت الشيوعية لم يستحم على دمهم، من الواجب الأبناء يطيعوا أمهم، صحيح. الأم طارت، كم الواجب لكن لا لم يصمتوا سوف لا أدري الحداثيون هؤلاء الذين يقولون اركبوا قطار الحداثة واركبوا قطار ما بعد الحداثة، لما أوروبا سوف تعود إلى الدين، وأنا أقول وانا رجل يعني يعني بلغته من الكبر اعتير في الدعوه وخلاص يعني الله ان يختم لنا بالصالحات ان ان ان سوف تأوب اوروبا ويأوب الغرب الى الدين مره اخرى لان الفطره التي فطر الله الناس على سوف تدلهم الى الخير ونقع قلاء من الغرب كثر يجب ان نمد لهم قنوات الاتصال ان يعود الناس الى الدين ولكن اين مهمتنا نحن فلما يعود تمعود اوروبا للدين الحداثيون عندنا ماذا سوف يصنعون والله لا شيء المهم كما فعل منصار على نهج لينين ومارخس <تصفيق> خصوصا من زعماء الحداثيين الحداثه اليوم تضرب وهو روسي تضرب هذا لا لا روسي وجد رداءه هذا فللاسف الشديد أن, <تصفيق> أن, أن, ان الدين هو الذي يفسح الأمور والاخره فهم انس الناس الأخيرة وهذا الدين أفيون الشعوب والمسألة الخيرية سبحان الله. طب هنا ثلاث كلمات. نعم. العبادة أو التوحيد. التوحيد. العبادة. الأخيرة. الأخيرة. إلغاء أي كلمة فيهم من حياة المسلم. إلغاء للدين كله. تماما. إلغاء للدين كله. فمن كفر بآيات من كتاب الله فقط كفر بالكتاب كله. طب هنا يعني نقارن كما سنا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما نظر على سيدنا محمد اقرأ. بوسطة سيدنا جبريل وما ومنازل أول نزل على سيدنا موسى إنني أم الله من قبل رب العالمين تبارك وتعالى كيف نقارن بين الموقفين لنستخلص موقفا من هذه الحلقة عندما لا يقرأ الإنسان ولا يتعلم لن يستطيع معرفة التوحيد الحق لأن اليهود من قبل لما أدخلوا التوحيد بجهد أعملوا عقولهم في المسألة ولفوا وداروا حول القوانين الإلهية فغيروا وحرفوا وبدلوا لكن نحن بفضل الله عندما استقرأ الصحابة ما في كتاب الله عز وجل من توحيد وحدت قلوبهم فوحدت جوارحهم فغرسوا شجرة التوحيد أن طرف إقراء والقراءة لا تكون إلا باسم الله إقراء باسم ربك أحسن طبعا عليك ربك صحيح. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى لن نقف أقف مع ذلك. نتعلم ذلك لما الثالثة التي نص ربنا تبارك وتعالى عليها ولم ينص على التوحيد والعبادة مثلا تحدث عن الساعة فلا يصدنك يا صدنك عنها عن الساعة <متحدث> آه عن, آه عن الأخيرة. الأخيرة. أكاد أكاد أخفيها تحديداً لماذا؟ لأن الوحدانية لا ينكرها قلب إنسان أبداً من فترة لأن فترة يعني حييدني قطان ولنا لو جبنا واحد كده وحطنا في في الغابة في الغابة أو في الصحراء وحدة وحدة دون إعلام ولا تأثير ولا معلم ولا أب ولا أم ينشأ موحدة. سبحان الله هذا قوله حي من يخضر حي ال ال ال العبد يولد مم. على الفطره على الفطره السلام اي كان في أي وابواه هم اللذان يهودان او ينصران او يمدثان او يسلمان فهم نشا على التوحيد خلاص فطره الله التي فطر الله هذا التوحيد هذا التوحيد والعبادة. والعبادة طالما انا عرفت التوحيد الا بد ان اعبد جماعه سافروا في مركز في, سفينة في سنة ستة وخمسين في الخمسينات مم. من شاطئ أطلس إلى جوزلافية. السفينة الروسية وكانوا رجعين على البحر الأسود. فالقطن ملحد ال, ال... ال... ال... ال... ال... كل على السفينة ملحدين جلطيف. لعبت بهم الأمواج. جاء السفينة تغرق. خرج البحارة جميعهم فوق سقف السفينة يرفعون أيديهم إلى أعلى. فلما سئدو إلى ما كنتم ترفعون أيديكم؟ قالوا لا ندري. فقال القبطان بعد أن رست السفينة على شواطئ البحر هناك قريبا من من, من التعسفية الزائد قال لو ذكرتم هذه القصة أمام أحد سوف أؤشي بكم المخابرات السوفيتية فتنفونا في سيبيريا. إذن لمن كانوا يرفعون أيديهم؟ لله بعضرة هذه الفتره هذه العباد الله. دليل. تأتي لل... ولذلك سيدنا الإمام الشافعي ما الدليل على وجود الله من ورقة التوت الروم لهم... وما التوت تأكلها الدودة دوتر قص تخرجها حريرا قزا دوتر قل فتخرجها مسكا وتأكلها النحلة فتخرجها شهدا وتأكلها البقرة فتخرجها رواة أو بعرا من وحد الأصل عدد المخلات الله الله إذن التوحيد العبادة دي مسألة في مستكنة في الفطرة الأخرة ما الذي يجعل الناس يصدون على الأخرة لأن الإنسان محبب له حب البقاء وزين له حب الشهوات فبالتالي هتينجي إيه تقول طب تتوب بكرة ايش كانت تصلي لما او لك تتحجب لما تحج انشاء الله ترجع محجبة ولاك قد بين 5 اعراق يعني انت بتفكرنا ايه صلعاء ايوه سبحان الله فلا صلدي لما تتزوج استقيم لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا تهلك يا موسى هو واتبع فتردا لسيدنا موسى امر الذي اتبع هواه لا فتردا انت فتردى. لا فتردا لو اتردا اذا كان قراء يعني كده يتردا هو لكن تردا انت يا موسى تهلك فان انكم اذا مثلهم امم صح صح تبدا الايه لابد يعني ده ده إيه؟ لا. بحدة... لسه لم يبلغ موسى بالرساله بعد هذا على جبل الطور تمام. تمام وما ترك يمينك يا موسى فسر عجيب قالها يا عصاري. قال هي يا عصا ا لم يقل عصا هذه العصا لا لا مما كتب في كتب وسن <تصفيق> <تصفيق> وتصول وتخسر وتتبدل وتتحرك ف وما تلك بيمينك يا موسى هو سؤال محدد وإجابة محدده عصا لكن طبيعه المصريين يحبون ل... لعنف ثقافتهم الاطناب في الكلام هذه هذه في في سيره المصري <تصفيق> و... و... موسى مربى في مصر نعم صحيح فاظن في الكلام واسهل ويقال أو تقولون انتم ان الاطماع يحب في مواقف الأحبة صحيح أما أنا لو أحبك إذا حارك من بخير بخير, بخير لكن لو فيه ورعيه ولا حادث بخير بخير هات يا فلان كذا عفوا ليش خديم شو سبحان الله وما يمينك يا موسى قال عصا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها فيها مآرب أخرى حتى يسأل وما هي المقارسه سبحان الله فرصة فرصه لا تعوض فانا اذا وجدت رجلا مرموقا في الدنيا ولله المثل الاعلى احب ان اصيد وما شاء الله عليك وهذه هذه الثياب الجميله من أين تشتريها وهذه الثياب التي تركوها سيادتكم ائتماداتكم كذا وأسأل فما بالك وهو بين يدي الكريم سبحانه ويقول البعض الاخر لما اسهب موسى ثم تاكد انه بين يدي ده فاجلس الأدب إيه، الأدب، فيها معارب أخرى خلاص. لم ف... تفصح تفصلي عن هذه المآرب؟ لا خلاص، المآرب، فيها معارب خلاص؟ يعني سبحان الله يعني لا لا لا لا. <تصفيق> يعني أذكر لك طرفة من من من الطرف الطرف العربي، عرب يمسكوا العصا. عرب عاد بدوي، بدوي من قالوا ما هذه ذكي بيمينك؟ ما بيمينك يا عرب، لعبوشون. انظر ماذا يقول انا لو تقول الولد من اولادنا اكتب عن القلم الذي في يدك خمسة اسطر ما يصفه ممكن ماتيه وخلاص هذا قلم صحيح م? حتى لو امسك به أم... <تصفيق> يقول الاعرابي نعم انها عصاي اركض بها للصلاة امام حارس كده اسمه حجزاد واعدها لعداتي ان هم جميل اعداء واسلوق بها دبتي وأقوى بها على سفري واعتمد في مشيتي لتتسع خطوتي وأسب بها في وتؤمن وتؤمنني من العطر وألقي عليها كسائي فيقيم الحر ويدفئني من القر يعني في الصيف وفي الشتاء جميلها جميلها وتدني إلي ما بعد عني وهي محمل سفرتي وعلاقه قداوتي أعصي بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب وأتقي بها الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعام وعن السيف في منازلة الأقرام وورثها عن أبي وأورثها بعد بعدي ابني وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى فالعطة انظر إلى هذا الأعراض لما يقرأ ولي فيها مآرب أخرى كبير يفهمها يا ربي, ربي. السلام خلاص؟ انهيت المهمات يا موسى التي تعرفها في العصر عصاي اتوكع عليها وهو بها على غنمي وليه وليه مقارب مقارب مقارب فلا القيها يا موسى بترى المفاجأة فالقاها يقول علماء القلوب، القي الدنيا من يدك تأتيك صاغرة العصر انت بتتك على هي الدنيا غير من الدنيا قلق الدنيا شاز ما يعني دمن دمن دمن يعني يقدره رب العباده على سجده لكن نساقلنا الى الارض ما خلاص خلاص لكن, لكن لو لو استشرفنا يعني وتلمحنا حلاوه ثمره الصبر لهانت علينا مراره الالم صحيح صحيح القيها يا موسى فألقاها فاذا هي حياه تسعس لكن تتخيل واحد نصور المكان الان نحن بالليل برد ظلمه صحراء ارجاء الوادي تردد الصوت المقدس مكان مخيف وزمان مخيف مكان مكان إيه وشيء غريب ما حدث له من قبل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يترقب جبريل وتقدم انت يا محمد في هذا المكان يترك الخليل وخليله قال أنا لا تقدمت لا احترقت إذن كان غريبا هنا ف... موقف نقارن طالما ذكرت فضلاتكم مم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني طل زملوني زملوني ودفروني إلى آخر هذه القصص كمثلات لكن سيدنا موسى لم يبدو عليه أي أثر لكلامه مع الله سبحانه وتعالى الحالة النفسية مثلا من حيث العرق من حيث هل تحملت أعصابه هو أولا مخدر. سيدنا موسى ولا تصنع على عيني خلاص نعم سيدنا محمد فإنك بإعواننا. حلو تمام جيد تمام. ممتاز. قال زملوني دفرون لأنه قال له إن سنلق عليك قولا ثقيلا. هذا الذي اخاف ثقل ثق التبع المسؤولية. اه صحيح. المجلس على المنبر على منبر كده والبنس قدام منتظر أو رأي وننتظر فتوة أو رأي. لازم راجح سبتي. إذا يعني يعني نملة وهناء بجوار جبال شوم. فكيف يعني. فسيدنا موسى لما ألقى هو, هو مثبت واضح من البداية أنه لو سنت خفر <تصفيق> لا أصلا ده رايح لمن لأعتى <تصفيق> الله فرعون, فرعون وبنه إسرائيل وهماك وقرون رايح لفتوع البنك الدولي كله <تصفيق> فألقى العصر فإذا هي حية تسعى اول هنا حي حي حي حية لا انه حي حي هي صعبه نوبي نعم وكانها ولا, ولا معقد يعني موس ولا تخف اذا هي جن ال النحيس فبدات تل تل تل تل يعني تستوب بسرعه تلتقط الحصى والحجر فلا تنتفخ بل تكبر صارت صغبانة صارت حي رقطاء هو اول ما وجدتها تنمو هو لم, هو لم لا ليس في هذه الايات تعارض ابدا حية ثمام جان نمو نمو نمو نمو, نمو. ده ده برح. ده برح. ده برح. لما صارت حية كبيرة مقطع هو, هو خاف من التطور تلتهمه سبحان الله وهنا الشر الطب برنامجنا بالإباعه طبع الإنسان ي لا يلفز الحية يخاف ولا مدبرة طبع الإنسان ل بشريته موسى تثبت بشريته صفوة الصفوة يعني يستمع ويتحمل كلام الله سبحانه وتعالى له والنار يعني. التي تقع أمامه تتحول لا لا. في شجر إلى شجرة عرضا لا لا لا كلام الله قلده أنس هني أنت هني أنت من آدم العربين. إن أردت أن يكلمك الله فقرء القرآن والا وير... ارتك ان تكذب الله فاحرم الصلاه فانت لما تسمع كلام الله الله يكذبك اذا لم يرضى سيدنا موسى من كلام الله وانما فصح للايه من حين من حين اللعين. اللعين. حي... حي... لكن... لكن في كلام الله انص حتى الطفل الصغير اقرأ عليه يهدأ. لعند حالة نفسه اقرأ عليه يهدأ. سيدنا عمر لما سأل بلال خادمه كيف تجدون المؤمنين قال أمير المؤمنين خير كله ولكنه إذا غضب فهو أمر عظيم قال لو كنت عنده ساعة إذن لقرأت عليه شيئا من القرآن فسكن ما به من الله يا سلام ثلاث... فين العلاج فين العلاج القرآن كلام شفاء منه. ورحمة عنزل الله إيه شفاء أي ال ال القرآن والعسل هذا كلام الله نعم. فسيدنا متى لما الصرحة يا فتعة الطبع الإنساني ظهر ظهر خرص ولا, ولا مدبر لم يعقب يعني لم, يع... لم يرجع لم... لم يتردد هو يعلم ان الله هو مكلمه للحظه بشرية لحظة بشرية اصابته اصابه الطوام البشرية لكن لم يرجع الا حينما سمع صوت الله تبارك وتعالى خلاص شعر بالانس اكثر وما له اي مشكله بدل ما بيغيروا هنا أي... كانت بشريته سيدنا موسى وفي واقف الله تبارك وتعالى لا والله يخ... لا شوف شوف شوف, شوف. ما هو ما هو من أدبه إذا سوف نرى لما ربنا أنا عمري بالكلام قال, قال ربي أرني أنظر إليك مش دعني أرى هذا مؤمن أرني, أرني. عيضه وقال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليده من المسجد الحرام من المسجد الأقصى لن... الذي باركنا حوله لنور يهو. مش لياره آه... لا يصفيع نير من نور يهو هكذا ما هكذا هكذا ما. الانبياء حتى ارني كيف تحي ما هي باب الادب فشد موسى ولا مدبرا ولا معقدا يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين فقال له رب العباد خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها ياخذها وهي حية وهي حيه فامسكها موسى لانه امر الهي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ويعصى الله ورسوله فقد ضلل الله. ضلالا مبينا كلام الله سبحانه وتعالى جميل فأول ما أمسك الحية انقلبت عادت مرة أخرى سنعيدها سيرتها الأولى يعني سنعيدها إلى سيرتها الأولى أن تفرع عاصة هنا جيد نقف هنا, هنا الطبع الإنسان غلاب أيوة. هنا خذها ولا تخف كم من تنبيه إلهي يحذر الناس وينهيهم عن الوقاف المحرمات ويضمن الله لهم الحياة الدنيا بخير ولا يستمعون إلى هذا التنبيه بعض العباد يعاملون الله بتجربة لكن صفة الصفة يعاملون الله بيقين خذها ولا تقف فانسكها عادت إلى سيرات أم لم تعود واخرت أخذ الأمر الإلهي فنفذه. فلما غلب الشرع رباني على الطبع الإنساني أضاء قلبه بالإيمان فعادت إلى العصر وبعدين أدي آية خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وضع يدك إلى جناحك. ضع يدك في جيبك. جناح. الجيب. أو أو أو الأ الصدر هكذا. سبحان الله إلى تخرج من من غير سوء. كان فيه مرض جلدي؟ لا ولا مرض جلدي ولا غيره. يعني مرض ماذا؟ الوالا مرض ولا غيره لأن الأنبياء من من من صفاته الجسديه. كلهم. ما فيش نبي يعني في عب تكويني. سبحانه. لا أحد يقول من الاخوه والاخوات الأمانة معي عيب خلقي. الله لا يخلق إيه. لا لقد خلقنا الإنسانة في أحسن تقويم ما عيب خلقي. يقول أطباء ولا عيب خلقي يا من الذي خلق هذا العيب؟ الله سبحانه سبحان أن أعيبها. آه. أما عيب من الله. والعيب تكويني. تكويني أو عب مرض كان في عب حنما التهم الجامرة كما سناء دي <تصفيق> <تصفيق> و... <وأنا لس> <تصفيق> وآخي ورون عب صح من اللساني كان في عجمة في اللساني كما شوف. المهم بيض اليد مرض تخرج بيضاء اليد البيضاء كلها مرض. هنا هنا البيضاء تضيء كالشمس ساعة الظهيرة سبحان الله هذه, آية ثانية. هذه الآية الثانية. هذه يعني يدخل يده وتقربك كالشمس كالشمس. الله أكبر. آية أخرى. يعني إذا في آية, إيه؟ إباء العصا واليد. حلو؟ إذا الآن ما بقول لك الثاني. ما بقولها بره الثاني. لا لأن هو حوار هو مذود داخل الع. لكن تتخيل الموقف. يعني شو ظلمة برودة تلمغ مفاجأة مر... شيء الله الله هذا كله مبتلع. فأنا خبر تخرج فيضاء من غير السوق آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى هل هي الكبرى من الآيات أو الكبرى صفة لآيات أنا أستريح لأنها صفة لآيات لأن ما ما من الآيات التسع التي ستأتي إلى فرعون وما إلى ذلك. ضبطكت ما شاء الله لنريك من آياتنا. مشتتارا لنريك. دا دا دا لا, إله إلا أنا. لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا سبحان الله لأنه, لأنه الـ الـ الـ الـ الـ القدرة وأعمال القدرة رب العباد إذا وهب لا تسأل معنى السلام آية أخرى لن يريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى هذا التكليف هذه رسالة كأن كريم الله يريد أن يقول يعني ممكن أي أي مبلغ إلا فرعون مبلغ أي إنسان ده أنا فريت من مصر أفاسا لكن جد القدرة عندما تعمل تجد أن يم القي فيه رضيع لا يملك من القوة المادية شيء واليم هو الذي أمر أن يلقي الكريمة الرضيع إلى الشاطئ الآخر يلقيه اليم بالساحل هذا اليم لما ركبه فرعون وهو قوي وحاكم ويدعى الألوهية ومعه جنوده كان الأمر لليم بالغرق بالإغراق يم ينقذ طفلا ربيعا ويم يغرق ملكا جبارا عفيا دليل على طلاقة القدرة الإلهية الله مم. الله بزم بزم اليم واحد اليم واحد ولكن النتيجة مختلفة هذا يم هو, نفسه هو نفس اليم لكن يم من ينقذ مرة ينقذ وينقذ ماذا؟ ينقذ طفل رضيع. لا حول له ولا قوة والذي يدعي الحول والقوة والطول أنا ربكم من الأعلى والعلم أنت عايز أكثر من كده مخارج. سبحان الله وليعلم بالله اذهب إلى فرعون إنه طالع عمر خلان علم أنه إيه؟ رسول. تكريب. تكريب بالرسالة لأنه الأول قال له أنا اخترتك ما وفاستمع لما يوح تمام؟ م. طب هذا وحي طب الواحد دي النبي لما ماذا بلا فرعون هذه بس. رساله في نبوه وفي رساله النبوه فيها وحي الرساله فيها تبليغ دعا ربه قال رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سيدنا موسى عاش خارج مصر عشر سنوات لا, لا يتكلم اللهجه المصريه لما تتكلم لهجة قد ما انا ذاكر يعني ايا كانت هل الموضوع... العبرانيه المهم يعني المهم انه كان يتكلم في مدين لهجة ها او لغه غير اللغة المصري او غير اللغه الدارجه في مصر او لهجة الدارجه في مصر هي مدين اين ده مدين يعني الشام يعني الشام ربما لغة اخرى تماما انت عندما ترسل ولدك الى اوروبا تروح فرنسا مثلا او انجلترا أو السورة ما في يعنى بالكلام المتداخل. كلام متداخل عشر سنوات لا تعامل مثلا مع عربي ولا مسلم مثلا كيف تكون لك ناس ولا أو يعلمهم العربية. يعني, شو... يعني... يتعلم لغاتهم طبعا ينصل العربية. أو أو يتلاعث فيها لسانه. هارون ما غادر مصر. أنت وأنت رجل تتفتح اللهجات وتدرك اللهجات تعلم اللهجات. ممكن اللاجات تتغير عند الشعوب بعد صحيح. سنين يعني صحيح. أنت الآن تجلس مع بعض أناس من بعض البلد كنت أنت بينهم فإذا بهم بقى بقى تسمع هجل. لاجة كلمات عجيبة صحيح. صحيح. فهذه هي العقدة في اللسان عند كريم الله موسى أو إذا ما لم يقدم له كذا فالتقم الجمرة هذا ف... ف... كلام وجدت في كتب التفسير حققته فما رأيت المهم أن... أن... أن القضية أن رون أفضحوا مني لسانه ما غادر مسر وربما تكون الصراحة عند لأن اللثغه ليست عيبه في النقطة وإنما ليست عابرة في ليست هي مفتر. مفتر. جميلة لا جميلة بببب ما شاء الله ليست هذا ليست هذا ها وإن كان عندنا أثر يجوز أن يصلي بينها ما فيش موجود يعني ما فيش فهذا ليس عيب ولكن يعني يقال ان سيدنا الحسين رضي الله عنه كان ألفغ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركة ورثها عن عمه موسى هذه اللذغة يعني ورثها عن عطه الله أكبر. بس يعني وصف سيدنا نقول سيدنا هارون. اه طبعاً. وصف وصف سيدنا هارون رسول أيضاً. هارون النبي رسول طبعاً. وصف سيدنا هارون بأنه أفصح مم. لسانا في البلاغة والتعبير والبيان. مش مش في النطق. مش فيلاسهف. في في طريق العرض. مم. وكان سيدنا هارون يكتسب بالهدوء لأنه أولاً ما ورد إلا في عام الأم. الجو العام يؤثر على النفسيه. يعني مثلا ابن حاسب فضل يعاديه الحقيق يعاديه يعاديه يعاديه يعاديه في اخ راح في قرياته دا سيولد فيها وضع على سنوات وسبحان الله ابن تيمية لماذا كان شديدا هكذا لما رأى ابن القيم تلميذه في رقة سيدنا هارون كان فيه هذه الرقة ها سبحان الله فالمهم يعني قال رب شرح للصدر الا لم يكن هناك شرح الصدر قبل قبل هذه بعد هذه هنا هنا قال راه ربنا وأنا اختارتك أيوه لماذا لا لا لا, لا يقال لا, لا يقال لماذا لأنه هذا صار اختيار الله سبحانه وتعالى الكلمة الله موسى لأن فيه من ال من الأشياء التي وضعها فيه رب العباد أن يختار. يصير من صفّة الصفّة. ما الذي يعني ما حدث قبل قوي تبارك وتعالى وأنا اخترتك كان لماذا تهيئة تجربة إعداد لإثبات أنه والله لسيدنا موسى. من من يكلمني؟ ما ما اخترتكم ما ما من الذي اختارني؟ فالله عز وجل من البداية إني أنا الله لا إله إلا أنا في عبودي وأقي الصلاة بذكره وأنا اخترتكم استمع لما يوحى. طيب ماذا يعني فكيف نفهم هذه الآيات؟ التي بدأها بالعصا واليد في الجيب تخرج بيضاء حيال سيدنا موسى لما ما دلالتها هذه, هذه معجزة كل نبي يؤيد بمعجزه لا. كل يؤيد بمعجزة. هذا أمر يعني معروف هذه سبحان الله ما. من معجزاته لا ف... قال فاستمع لما يوحى نعم هذا كله وحي فأين الالواح نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل اطار الرساله وليس تفصيلات الشريعه لا لا والله نعم هذا كتاب التوحيد هذا اطار هذا اطار باب الاولويه باب الربوبيه باب هذه تفصيلات تعمل زي المثن والحاشيه صحيه بعد اذا سيدنا موسى مكلف بتبليغ رساله الى فرعون فقط ولا لماذا لان هذا الشعب لما قال ربنا فاستخف قومه الله إنهم كانوا قوما فاسقين إذا آمن هذا آمن هؤلاء <تصفيق> امه كلها بواحد والناس مع دين ملوكه صحيح نسمع إذا قال رب اشرح لي صدر ويسر لي امري وحل العقدة من لسان يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي إيش ضد بهذا يقال ان اعظم انسان في التاريخ منة على احد موسى على هارون لانه طلب له الرسالة سبحان الله رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة بالنسان يفقه قولي واجعلي وزيرا من اهلي هارون اخي قالوا الاعرابي مات ولدك قال عظم اجري قالوا له ماتت زوجتك قال جدد فراشي قالوا له مات أخوك؟ قال قرص ما ظهر أخاك أخاك إلا من لا أخ له كثائر إلى الهيجة بغير جلاحة أو كثائر بغير, بغير, بغير جلاحة سبحان الله نعم. لا. لا. ف... وقل ل... لإمام لا. علي رضي الله عنه إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صبعك شتت فيك نفسه ليجمعك ياه كلمات رقيقه يا معلجنا. عين الأخوة الآن. نسأل اتفضل مثلًا. وهذا وصف القرآن المؤمنون مع أخوة. يأخذ هذا العدل قوة أخوة و... الدين أقوى من أخوة النسب. المفروض أن تكون هذا. يعني يعني أنت لما لما تقرأ عن عن عن, عن أحد الصحابة أو أحد الصحاب التابعين والصالحين الصالحين تتفاجئ بأخواتك. وربما أخوك الذي يعني هو من من طالما ليس على الطريق هو بعيد عنك. صحيح. طيب ف... إيش ضد به؟ أزلي. أزلي. وأشرك وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ايضا يقول سيدنا موسى الله <تصفيق> طبيعة إنك كنت بنا بصيرا قال, قال قد أوتيت سؤلك يا موسى على الإجمال كل هذا مجعد ماذا قال الله له يقال في كتب والتراجم والسير أن كان الله سبحانه وتعالى يقول له يا موسى انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي لا تخاف لا تخاف ظلمك وإن معك أيدي ونصري وإني قد ألبستك جنة من سلطاني تستكمل بها القوة من أمري فأنت جند عظيم من جنودي مش جندي. فأنت جند عظيم بعثتك الى خلق ضعيف من خلقي لانه عايز ينزع منه المهابة لفرعون فرعون وانه الخلق ضعيف بطر معنتي وامن مكري وغرته الدنيا حتى جهد حقي وانكر ربوبيتي وعبد من دوني وزعم انه لا يعرفني طغيان ما بعد طغيان واني لاقسم بعزتي لولا العذل والحجه اللذان وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشه جبار يغضب لغضبه السماوات والارض والجبال والبحار فان امرت السماء عصبت وان امرت الارض تلعت وان امرت البحار اغرقته وان امرت الجبال دمرته ولكنه هان علي وسقط من عيني يا الله يعني حتى هذا العقاب لا ينزله به لأنه هان على الله ووافعه حلمي واستغنيت بما عندي وحق لي أني أنا الغني لا غني غيري فبلغه رسالتي وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاص اسمي وذكره بأيامي وذكرهم بأيام الله نعم الله يعني الله. وحذره نقمتي وبأسي وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر او يخشى يا الله قولا لينا بعد كل هذا واخبره امني الى العفو والمغفره اسرع مني الى الغضب والعقوبه سبحان الله سبحانه ولا يروى عنك ما البسته من لباس الدنيا حشم وخدم وهيلمان وتاج وذهب وعرش وكرسي وسجاديد و... سبحان الله وقل له اجب ربك فانه واسع المغفره وانه قد امهلك وانت تبارزه بالمحاربة تتشبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الارض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب ولو شاء ان يفعل ذلك بك فعل ولكنه ذو اناث وحلم عظيم سبحان الله. سبحان الله. لما لما دخل غير على هارون الرشيد رضي أمير المؤمنين سوف أعذك وأبلغ عليك بالنصيح. قال لا تفعل أرسل الله من هو خير منك إذا من هو أشر مني. أرسل موسى وهارون وهما خير مني إذا فرعون أشر مني. فقال له ما فقول له. أو النيين. أو النيين أنا ما ما دعوتين لبلا بلوي من يدعو بهذه القسوة وتلك الغلظة لن لن يجد مستمعا. بيع بيقسوع فبما كل نوع لا لا لا فبما رحمت من الله لنت له ولو كنت فضلا غليظ القلب لا انصاف والحاور حرامه نعم جميل نعم طلب سيدنا موسى من الله سبحانه وتعالى أن يعينه بأخيه هارون عن يسر صدره وعن يسر أمره وعن يحل العودة من لسانه حتى يبقىه قوله وأن يعينه بهارون قال قد أتيته سؤال ولأني يا موسى حرام هذه الأشياء لا تمت تخيل أول ما ذهب وصل سيدنا موسى إلى مصر. يذهب إلى أمه، ترى؟ ويدخل في الطهر. يذهب إلى من؟ كمثال تفضل. أولاً. لا يذهب إلى أمه لي... التي ولدته. لا لا يذهب إلى أمه التي ولدته. لأنه وذهب إلى قصر عون من غير شيء. و مكلف مكلف ومكلف رايح شغل رايح مهمة صحيح لكن لكن لكن لازم يروح لأمه ويأخذ رضاها وبركتها أين زوجه من هذه القصة يعني زوجه كأبي يعني توارى في وراء الستار أي كانت في القضية تركز على أمه وعليه على هاروه وعلى أختي الله في قصة مش وراء قل رجل عظيم امرأة طب أنا أم لماذا لا لماذا لا تكون أمه يعني <تصفيق> الزوجة تقلل الزوجة لا إنه الأخير وبارك الزوجة عندما تكون صالح هذا تعظيم للزوج موسى لماذا مم. لأن أكيد هي وهي صاربة في كل هذا الحوار هي تعين زوجها على أداء مهمات دون شو شرّة لا زوجة أخرى فرعون ماذا لا هذا هي الناس يقول في العادي حد يأكل مع الأسد حد يقف امام القطار لكن صمتها يدل على انها تعين زوجها بصمتها ولو صمتت كثيرات لتسابق الكثير الى يعني افق المعالي سبحان الله العظيم سبحان الله معه معه معه هذا كله على جبل الطور تمام على جبل الطور تمام هنا يعني الله سبحانه وتعالى يذكره ولقد منلنا عليك مره اخرى لا. لما يعني هذا تذكر وقد قد ناسية لا, لا. لا لا لا أولا أولا اولا اولا لكي يثبت له الاجابه يثبت في قلبه قضيه اجابه ما دعا الله به لا. يعني انا رب عاش شرح الصدر وتيسير الامر وحل العقده واخوه هارون خلاص كل هذا قد اتيت سؤالك يا موسى ولا تنسى اننا قد اجبنا لك من قبل ان تدعو أنت الآن تدعو، فأنا أعطيتك. أنت ما دعوتني وأعطيتك. أنت من قبل من قبر. لما قلنا الأمر كذا وكذا وكذا، هل دعوتني؟ لا. طيب أ أعطيتك من غير ما. إيه؟ دعاء ولا؟ فما ما. بالك لو أنت تدعو؟ آه جميل. يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك فرزقني الجنة وأنا أسألك. آه صح. منطق. يكيد. منطق. <تصفيق> طب نقطة بسيطة وثم نأخذ فصل وأنا أتلقى المشاهدين مشاهدة. نقطة بسيطة هنا لما الله سبحانه وتعالى اوحى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورزق بفاجر إلى آخر هذه النصائح الإلهية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما طلب من سيدنا موسى تبليغ رسالته. رساله تبليغ رسالة الله إلى فرعون لم يقل له نصائح كثيرة لكن, لكن اذهب إلى فرعون إنه طغى ولم يقل واصنع كذا واصنع كذا واصنع كذا الملوك والذات الطراث لا يريدون كلاما كثيرا <تصفيق> في ايه, أي إيه؟ قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم <تصفيق> هذا قال فما بال القرون الاولى قال علموها عند ربي في سبيل انتبه لك انت بكلمين سبحان الله هي كلمات محددة سبحان الله. وبعدين لا ب... هنا يعني بارك الله فيكم أشرت النقطة خطيرة في تضعيف كلامك. علي. حينما كان يتكلم سيدنا موسى مع الله سبحانه وتعالى يطيل الكلام ها. مع فرعون عمه عند ربي. علي. ما بعد القرون الأولى؟ لا تقطع. رجع الله يرضى عليه السلام بارك الله فيه أنه يكلم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والله عز وجل من وعد كريم الله موسى أن عدوه هذا لن يسلم. وإنما ظل الأمل موجودا في قلب الكريم لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له طاقة نور بإذن الله تعالى نقف عند هذه النقطة مع سيدنا موسى على الجبل أيها وقبل أن يصل إلى مصر صحيح يعني صحيح. يعني, صحيح. يعني إحنا طبعناه في الريحة عم المدين حتى الجبل حتى, حتى كلام الله سبحانه تعمل. وتعالى حتى له حتى تبليغ الرسالة حتى, حتى, حتى تبليغ الرسالة لم يقتل الألواح أن هذا لم, لم يؤتى كتابه لا لا لا لا دا ليس لقصة أخرى بتاعته بقى قصه سيدنا موسى قصة عريضة في الزمان م. كله سبحان الله العظيم ما الله تبارك الله ايه فاصل قصير ناخذ مساهمات من المشاهدين اهلا وسهلا في الرصين مشاهدينا الكرام فاصل قصير نرحب بمباشراتكم واستفساراتكم للدعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي بعد هذا فاصل تابعونا وكونوا معنا صفوة الصفوة شادينا بالكلام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى معنا مرحب بالضيفينا الكرام الداعي الثامن الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أبو عبد الله مرحبا بحضراتكم مرة ثانية أم... نعلم أنه هي ضيق صدرك بأسئلة السادة المشاهدين لا لا, لا, لا. <تصفيق> أنا يعني لا لا لا يعني يعني ليس بهذا أنا لا يضيق صدري لا بل ينطلق لساني كلما علمنا أنه يشاهدونني من من باب المحبة يعني لكن أنا كنت أريد أن يعني يعني نشرح نشرح في القصة ونشرح مم. القصة ثم نرى مدلولاتها ثم نرى النتائج ثم بعد ذلك نتوقف لنتلقى الأسئلة أما هذه يعني قصصت صفحة صفحة من القصة وكل المشاهدين والمشاهدات يريدون أن يسبقوا الأحداث ويشوفوا يسألون بأمور علون يسألنا معنا في هذه اللقطة في دي هذا الموضوع لا. لا أنا لا أضيف أنا أنا أحب كل الذين يحبونني في الله ولكن من رصيد يعني لهم كأب يعني كثير من الدعاء يرحب جدا بأسئلة المشاهدين والتواصل معهم حتى من بداية الحلقة وإن لم يقل شيئا يقول مرحبا يفتحوا الاتصال بسادة المشاهدين إلا قابلاتكم دائما ما شاء الله تؤخرونها المخبة أنوانا نعم نعم نعم كانوا يقولون برثمان بن عفان كيف تولي أقاربك يقول أنا ولي أقاربي تقربا إلى الله سبحانه قالوا عمر كان لولي أقاربك كان قال ايضا كان تقربوا الى الله تعالى فكدهيك والدكتور لكن انا يعني دي رص يعني اسف ان عند دي رصيد فضله عند الناس وانا احبهم واحب لقاءهم ولكن نريد ان نصل إلى, الى يعني ناتج او ثمره لمثل هذه البرامج لان دروس المسجد بنستفد طب خبر اصبحت هذه دروس المسجد امام الملايين الحمد لله اصبح المسجد على على الفضائيه فكنا نريد ان ننشر هذا الخير و ولكن أهلاً بكم في أسئلتهم فأنا شرح صدري عندما أسمع أصواتهم عدل أسئلة بإذن الله تكون في صميم الحلقة وفي هذا الموقف أيضاً على هذه تحدثة أهلاً مع أن من الوخت مريم من أبو ظبي السلام عليكم مريم. وعليكم السلام مرحبا, مرحباً أفادنا الله بعلمك ودعاك الله عنا ألف خير يا دكتور عمار الله يباريك أهلاً أنا أحبك فللا في, في البداية. بارك الله فيك. أرجع الله طرفا في كل خير وإن شاء الله جميعا أن يستفيد الكلبي علمك وهذا الأدب الجليل. بارك الله فيك. والله هي هي يعني طلب بسيط يعني دكتور أن يكون في نهاية كل حلقة مجز الفائدة. مم. يعني في في جزئية ال في. لما شورح يعني نعم. نعم ايه كما شرحت في جزئية جزئيه القصه يعني لان طبعا مثلا قصه منسه كانت على اجزاء يعني ونحن نتابعهم نتابعها من البدايه الحمد لله بس موجز فائده حتى لأن بعض الصديقات أو بعض الأهل مثلا يفوتهم الحلقة شو نتفوتهم الحلقة وصلتنا الثلاثة أخبار غامضة سرحت جيد سرحت جيد الله علي من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة مرحب الله مرحبًا مرحبًا سيد القدير مستقبل بخير جميعًا سأل الدكتور عن لماذا قيل غسل كلهم أنكم سحرة نعم أنهم سحرة لماذا تتهمن بهذا يعني بهذا نعم نعم طيب جميل. جميل. اخ عبد الرحمن من دبي السلام عليكم عليكم السلام اخي مرحبا بك حياك الله عمي. حياك و بياك صد بغيت سؤال بس اسألت الشيخ عمر البالكافير صد اي يوم كان يعني اكبر بالسن كان هارون ام موسى عليه السلام اي يوم كان ماذا كبير بالسن ام ايام اكبر يعني. اه سيدنا هارون هارون كان ولد في عام الامن ولد بعده موسى بعام في عام المقدس نعم نعم بارك الله فيك اتصلتي في اخر الو نجيب على سؤال الاخ علي بن السعوديه بالمناسبة لا. كل لا. سؤال ياتنا نجيب عليه ما شاء الله لماذا اتهم الرسل بانهم سحره اولا السحر هو اسوء ما يعني ما يضر به الانسان والانسان لا. ولذلك حتى الذين كانوا يعدمون السحر في سابقن يعني يعني كانوا يحذروا كانوا من تعلم الغير قضيه السحر وفي الاسلام حد الساحر عقابه السيف ثبت ان هناك ساحر يقتل ثبت لان هذا الساحر مشعوذ وللاسف الشديد يدخل الناس في اشياء تخوض في عقيده ويتعدى قضيه التوحيد والايمان والى اخره هو فعلا يقلب الأشياء؟ هو يخيل يخيل للناس هذا قال ربنا يخيل اليه من الساحرين انها تسعى فهذا تخيلات تصل بالايحاء الى شبه قناعه فدائما يعني اعداء الرسل اعداء الدعوه هيصف بكذاب الكذب لا ينطلي يقولك ساحر حتى يخاف الناس منه لانه عندما يؤثر على الناس يقولون انه يسحره يسحرهم بفكره او بقوله فدائما بشيء يعني يكون مطاط يعني لأباء موجودك وهذا تشير نعم نعم. أخي أبغانيس من فلسطين السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم السلام ورحمة الله تحياتي لك يا أخوة ضيفة الكريم الحبيب الله دكتور عبد الكافي أهلا الله أنا ما عندي سؤال أنا اتصلت فيكم من قبل يومين في برنامج عندكم. أنا طمعان في الدكتور يتوجه للقلوب الطاهرة اللي سامعينه الآن في جميع نحاء العالم الإسلامي في دعوة تكون مخلصة لأهي الفلسطيني بعد عنا هالكرب نحو. إحنا عمر لما كنا بكرب زي هالكرب. ما بحمد الله. فأرجوك يا دكتور. نعم. نعم. لأنه ما بسمعك كلا إلا كل قلب طاهر ما. يبدأون يوما الآن. الله يعين. أولا قبل أن أبدأ وأنا أنصح إخواني وأبنائي وبناتي من أهل فلسطين العزيزة علينا جميعا والغالية على قلوبنا جميعا يعني أليمني أن تمتد يد فلسطينية إلى يعني نفس فلسطينية. وأن يسيء فلسطيني لاخيه وأن يعني تكون ال ال ال ال ال هذا الذي نسمع عنه الشيء المؤلم ادعو الله سبحانه وتعالى الى عقلاء القوم وأنتم يا اهل فلسطين البقعه المضيئه في ثوب الشرف العربي الباقي المسلم فلا تدنسوا ابدا هذه البقعه يعني الدم دم فلسطيني من فلسطيني كنوا على قلب رجل واحد وتجتمعوا حول عقلائكم وهم كثر كل الفصائل كل الجهات كل الجماعات يجب ان تتحد لان عدوكم واحد وان محتلكم واحد ولا تمتد يد فلسطينية لاذاء فلسطيني صغيرا كان ام كبيرا ادعو الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الايام العظيمة من شهر الحجة وهذه الايام التي يستشر فيها الحجيج لاستعدادا للوقوف بعرفة أن يرقى الله الدم الفلسطيني وأن يجعل قلوبهم على قلب رجل واحد وأن لا يتمتد يد فلسطينية إلى اخيه إلا بالدعاء وبالرحمة وأن يربط على كتف أخيه وأن يشد على قلب أخيه هذا كلام نفسه أقوله لإخواننا وأبنائنا في العراق كونوا على قلب رجل واحد اجتمعوا جميعا بكل مذاهبكم يعني فصائلكم على قلب رجل عراقي واحد حتى تعود العراق إلى العراق وتعود أرض العراق إلى العراقيين هكذا لفلسطين هكذا في العراق هكذا أيضا في لبنان وفي كل عبد الله بإذن الله تبارك الله على على على الأقل نبروا صحتنا من قول الشاعر حينما قال أرى بين الرماد نار ويوشك أن يكون له برّ لا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله رب العالمين تخمط هذه النار ولا تكون إن شاء الله بإذن الله, بإذن الله. بإذن الله. بتقوى هؤلاء ولأن لأن العدو واحد والعدو يفرح كلما تثار هذه النعارات بيننا كعرب ومسلمين إذن الله يصفيها وقلاء القوم إن شاء الله أكي. الأخ نظم من الفجيرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على البرنامج و أنا حسن حظي أني المرة هذه في الحلقة هذه حصلت الخط فأنا أولا أشكر الدكتور وأنا من رأيه بأن الأسئلة التي تطرح خلال الحلقة أو خلال الحوار الذي يدور بين الدكتور يعني لو خصص له حلقة منفصلة هذا أفضل. ألا من رأي الدكتور؟ وبما أنني حصلت الخط، أريد أن أسأل سؤال يا دكتور. لا،, لا تسأل في الحلقة المغتصصة الأدنى. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما ليش؟ لأن أنا صار لي كذا حلقة أحاول أتصل. وداعا. تفضل تفضل. فرحالي أسأل السؤال هذا. ولي مداخلة بسيطة جدا وقبل أن أسأل السؤال، يعني أنت بالنسبة للدكتور أنت الغواص في يعني أنا أشبه الدكتور في البحر. ويا وفي غواصين كثير بينزرع على البحار ليصطادوا ويطلع منه لهالة. ما مش كل غواص نزل بحر يقدر إنه يطلع ال منه. فأنت خير الغواصين أستاذ محمد. فأنت تكفي عن كل المشاهدين في غوصك في بحر الدكتور عمر لتخرج منه هذه الهالة ليسمعها الجميع. بارك فأنت تكفي عن الجميع وأنت تسأل يعني بريسان كل المشاهدين حقيقة وأنا أشكرك على هذا ولو في كان مذيع كلهم يعني من خيرة مذيعين لكن أنت يعني يعني أحسن مذيعين. بقى الله وراءك. يعني حوارا مع الدبلوم. ربنا يرضى عليك اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيالا مما يظنون ولا وأخذنا بما يقولون. أمين فلي بس, بس سؤال بسيط يعني سيدنا محمد ليست سلم له من الكلامة بمعارفة يعني عند الله سبحانه وتعالى يعني كبيرة. فهل كان الرسول سيدنا يكلم له الله سبحانه وتعالى كما كلم موسى عليه السلام في الدنيا هل كلام سيدنا محمد مع الله سبحانه وتعالى كما كان كلام موسى عليه السلام مع الله عز وجل في الدنيا حاضر حاضر, حاضر وجزاكم الله خير وبارك الله السلام عليكم وعليكم السلام تفضل الحال بارك الله فيكم في هذا البرنامج الله يرضى عليك بغيت أسأل بس يعني الدكتور مراد بكافي لا. بالنسبة لأم اسم أم سيدنا موسى لا. المؤذكر يعني في كتب التفسير يكابد وف... نعم تمت يكابد يقال يقال باسم يكابد تكلم عن اسم أم سيدنا موسى إيه نعم اسم سيدنا موسى. حادم. وفي مداخلة عادل. ثانية. طبعا. ليش الله سبحانه وتعالى يعني ما بلغ فرعون بالرسالة على اساس ان مرة واحدة اقترحوه كان الزعيم هو كان الملك ويبلغ حاجته ويسلمه مرة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى يبلغ فرعون مباشرة؟ إيه مباشرة بالرسالة يعني. مباشرة صح. عن طريق من؟ يعني ينزل عليه الوحي وخلاص. أرض هذه ارض خبيثة لا تصلح لانبات شجرة صالحة وهذا قلب لا يكلم وانما هو قلب مليء بالغش والزور فليس يتشرف بان يكون ممن يوحي رب العباد اليه لانه ليس من صفوة الصفوة وانما هو من سوء ما يختار من البشر من سوء السلام عليكم <تصفيق> مرحبا السلام عليكم <تصفيق> السلام <ورحمة> الله <تصفيق> أه يا كعلي بن أحمد. حبيت أشكر البرنامج والله وايد وايد أنا من صبح يسأل طالع البرنامج هذا. لا لك الله. فاستأنست من البرنامج وهذا وأشكر شيخ دكتور إذا الله خير على البرنامج الجميل وإذا الله خير الجميع يعني والقناة شارجه ما شاء الله يعني أنها تعطيه مساحة الفرصة. عن الدين وعن العلوم وهذا شيء زين يعني فبس بغيت أنا أتكلم شيء واحد عن موضوع الحج عن العمر التمتع كيف في الطريق أعظ بالحج فأجزاكم الله خير الله جازيكم جميعا بارك الله بارك السلام. الله سيد الله لك يعني هنا كرام سيدنا محمد رأي صلى الله عليه وسلم نحن نكلم الناس ونعطى على كرام الله في قضية الصلاة في في نعم. نعم. لكن بال بال يعني كلام الله كان خاصا بسيدنا موسى نعم نعم سيدنا موسى اعطى اكثر من ما اعطى سيدنا رب العباده لا يوسف عما يفعل اسم أم سيدنا موسى يعني لا لا لم لم لم يقال انه يكاد موسى لا يقال ام هارون مع أن هارون هو الاكبر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو لا لا الله. له لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول شوقي نمو إديه فزادوا في العلى شرفا وربّا فرعا لرُبّا أصل أف... لفرعا في الفخار نمو صحيح نعم, نعم؟, نعم؟ صحيح نعم؟, نعم في آخر حل هذه الحلقة نطلب دعاء من صديقاتكم كعادتنا نختتم الله, الله يعزّ علي بس بآخر لقال إنّا نحن بحر من بعض البحر أسم يعني بحر أيه بس دوا هذا من حط من ضميه نسأل الداكن ما قلت عن غفر الله لنا ما نعلمون يعني وجعلهم خير من يظنون ولا بحار ولا غير اين البحار اين البحار هذه هذه قنوات اسئله يعني مساله السلام سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليك. اللهم اجعلنا والمشاهدين جميعا م. واجعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا يا رب شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الأيام العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أثرته ولا همّا إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا ظالا هديث ولا ميت إلا رحمتك اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين والأبنائنا زوجات صالحات اللهم ارفع باء إخواننا في فرصويت واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين وانزع الفتنة من أهل العراق وجعلهم على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين اللهم أكرمنا ولا تهن اعطينا ولا تحرمنا جئنا ولا تنقصنا كلنا ولا تخن علينا أثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم لا تجعل الدنيا أكبرها میں ولا بابنا قاعدنا وانصرنا على من عادانا وخدمنا منكم بخاتمه السعاده اجمعين اللهم اجعل هذه البلاد امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا <تصفيق> لست يا رب العالمين شكرا, في في رب العالمين شكرا الكرام في هذه اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صدرة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكاثر حتى يضمن لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يسرقون